بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرات ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهب المنفوش من فغلت ممازين مجلب في عيشة راضية amma man haqqat mawaazinooho ka'an